سور وكتاب مسدود في رق منشور والبيت المعمور والسقف المفوع والبحر المسدود إن على ترفك لا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 في أهلنا مشفجين فمن الله علينا وقارنا على بسهوم إنا من قبل ندعو إنه هو البطر الرحيم فما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 خسائن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا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 من السماء ساخطا يقولوا, يقولوا سحاء مرتوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعطون لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ربك فإنك بأعجلنا وسرفح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسرفح